فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ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 تَخْلُقُ وَلَا دَلَّ فَقَافًا مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جَعَلَ عَلَيهَا ذَوْجَهَا ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا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 إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْطَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْطَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ نُرِيدُ أَن نَّنْسِيَهُمْ فَيُنَبِّئُوكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إليه ثم مَا إِذَا قَوْلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا قَوْلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَبَدَأَ لِلَّهِ أَن دَادَ الَّذِي يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ قُل تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ الْمَأْوَا أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ وَقَائِمِينَ يَحْذَرُونَ الْآخِرَةَ يَحْذَرُونَ الْآخِرَةَ وَيَرْجُونَ رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ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 ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يقوف الله به عباده يا عباد فاتقون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 مَا يَوْفِرُونَ مِنْ زَرْعٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَنِيدُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لذكرى لأولي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 أَو اللهَُ الزَّل أَحسَن الحَديثِ كِتابابَم متَشَابِهًا مَثَاني مَثانِيَ تَقَشَيعُوا مِنهُ دُلودُ الذيينَ يَقْشَونَ رََّهُم سَُّ تَلين جلودهم. ثُمَّ تَتْلُو جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن فَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سَوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ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 شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَامًا لِرَجُلٍ وَرَجُلًا سَلَامًا لِرَجُلٍ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أغلب من من كَذَبَ عَلَ اللهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ مَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ, ويجزيهم أجرهم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن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 قُلْ أَفَرَأَيْتُمَّا تَبَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرْ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرْ إِنْ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ أو أرادني برحمة هل هم ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل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 قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأزد قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وَإِذَا دُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبَشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَن تَحْكُمَ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَاسْتَبَدُّوا بِهِ, لفتدوا به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 فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا تَضَرُّعًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ قَالَ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ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 قَدْ أَن يأتيكُمُ العَذَابُ مِنْ قِبَلِ أَن بغتة وأنتم لا تَشْعُرُونَ أَتَقُولُ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطتُ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 أَلِيكَ رَتْفَ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَ قَدْ جَاءَكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 لا يَنَسَّهُمُ السُّوءُ وَلا هُم يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرون لي أعبد أيها وَلا قَدأُوحِيَ إليكَ وَإِلَ الذيينَ مِم قَدَلكَلَئِ أَشغَتَّ لا يَح قَدَّْ عملَُكَ وَلَ تَبًُا مِنَ القاسِرين بلَلَّهَا فَعَبُدَ وَكُم مِنَ الشكرِرين وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضَ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضَ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَقَوَّاتٌ بِيَمِينِ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 و فِي اقَاصِيهِ اَقْطَارٌ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَهَدَاهُمْ وَقَضَى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقَضَى لَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُغْلَبُونَ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ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 انكم يتلون عليكم ايات ربكم يدلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقا كلمه العذاب على الكافرين قِيلَ دَخُلُوا أَبَوَابَ جَهَمَّ مَخَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءَ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ